والسماء ذات الحبق إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون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 وفي الأسحار هم يستعفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمقليد وفي أفسكم أ فلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تعدون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 فَرَاجَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأُوجِسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ فأقبلت امرأته في صررة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم